بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاوّقر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحت مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَبِيبُ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 فَمَن زُيِّنَ لَهُ ثُرُوهُ وعَمَلُهُ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ بَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 Tera bin, ثم من قفة, ثم جعلكم أزواج, وما تحمل من أثى ولا تضع إلا بعلمه, وما يعمّر من معمّر ولا ينفر من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب يسير فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حذية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهَا وَيُجْلِ نَهَارًا وَيُلِجُ نَهَارًا فِيهَا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى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 ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا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 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِكِتَابٍ مُنِيرٍ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَانَ عِقَابِي قَاسِيًا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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا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 مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ أَقُومُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَعُونِ مَا ذَا قَلَقُ مِنَ الْأَرْضِ أَعُونِ مَا ذَا قَلَقُ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُونَ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِنْهُ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 إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن يكونن من أهدا الأمم فلما جاءهم نذير tidak mereka kecuali nufurah, istikbarah di bumi dan makruh yang buruk, dan tidak ada yang menghapuskan makruh yang buruk kecuali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 بَلْ كَانَ وَلَتِى يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا